سبا ذنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد ليضحى حزين على زلاته خلقا كبيرا العبد الذي أضحى حزين على زلاته غلقا أنا العبد المسيء عصيت سراً فما للآن لا أبد نحيبا أنا العبد المسيء عصيت سراً فما للآن لا أبد نحيبا سما الدنيا اصبحت المل اماني الذي اصبح حزين هل سلسلته قلقا عبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما أنقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن أنا العبد الذي أضحى أنا العبد سقيم من الخطايا وقد أقبلت أن تمس الطبيبا أنا العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافق كان العبد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا هذا العبد الذي كسبا